أرضه إليه من بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم بحسن ربك الأعلى व بیاوم که فلا تسا، ماش. بير اسمه الَّذِين خَلَقَ فَسَوَّا والذي أخرج جل من فجعلهم. فنجع ونقذعك فلا تنسأ إلا ما شاء الله إن فجعل <تصفيق> ميسر كمي يسراء فذكر فذكر, فذكر إن سيذكر من يرشى ويتجنبها أشقى الذي يصلنا الذي <تصفيق> يصمن <تصفيق> وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا قَدْ أَخْلَحَ مَا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلق إن ما ذا الصغف